لا بقوة أجسادهم ولا بكثرة أموالهم ولا بسرعة أقدامهم أو شدة أيديهم نحن اليوم مع أقوامهم استطاعوا أن يخلدوا بإذن الله وتوفيقه ذكرهم إلى يومنا هذا وقد مضى على موتهم مئات السنين كيف استطاعوا أن يبقوا ذكرهم كيف ميز النبي صلى الله عليه وسلم أقواما من الصحابة تنتازوا بهذه الميزة التي سنتحدث عنها ميزهم على غيرهم كان عليه الصلاة والسلام حريصا على أن يعلمها أصحابها تعالوا اليوم أيها الأحبة الكرام أيها الناجحون والناجحات يا أمة اقرأ تعالوا نتكلم اليوم عن اقرأ هي أول آية أنزلها الله تعالى من كتابه لما قال الله جل وعلا اقرأ باسم ربك الذي خلق لم يقل جاهد ولم يقل صلي ولم يقل تصدق ولم يقل حجة أو اعتمر إنما قال اقرأ فبالقراءة يتعلم صلاته بالقراءة يؤتي زكاته بالقراءة يفتي الناس في حجهم وفي عمرتهم بالقراءة يستطيع أن يصلح بين المتخاصمين بالقراءة يعرف حقه الذي له والحق الذي عليه يعرف بالقراءة كيف يربي أولاده كيف يتعامل مع زوجته كيف يشتغل بتجارته كيف يتأدب بالآداب الشرعية مع قادمه ومع سائقه ومع الموظفين الذين تحت يده بالقراءة يستطيع الإنسان أن ينمي نفسه أن يكون عنده آداب للحوار أن ينتصر في المناظرة أن يكون الإنسان شيئا مذكورا كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام حريصا على القراءة على أن يعلم أصحابه القراءة على أن يعلمهم الكتابة قال أبو شاك رضي الله تعالى عنه لما خطب النبي عليه الصلاة والسلام خطبته قال يا رسول الله اكتب لي هذا الكلام فقال عليه الصلاة والسلام معجبا مبتهجا مشجعا قال اكتبوا لأبي شاه واذا هم يكتبون له خطبة النبي عليه الصلاة والسلام فيأخذها كتابا مصنفا بين يديه اكتب لأبي كيف كان صلى الله عليه وسلم يحرص على ذلك لماذا قال ابو هريرة وهو يذكر كثرة روايته للحديث يقول ولم يكن ينافسني في كثرة رواية الحديث وحفظه إلا عبدالله بن عمر ابن العاف فإنه كان يكتب ولم أكن أكتب كان يعرف يكتب وأنا ما كنت أعرف اكتب ما هي نسبة القراءة في الأمة في أمة العربي والمسلمين ما هي الإحطائيات التي ستتحدث عن ذلك كم ينتج سنويا عند العرب من الكتب الجديدة كم ينتج في أوروبا كم ينتج في أمريكا اللاتينية تعالوا ننظر كم يقضي العربي كل سنة في القراءة كم ينفق على الكتب وكم ينفق على التبغ دخان تعالوا نناقش ذلك اليوم في حلقتنا في أمتي اقرأ فيسعدني والله أن تبقوا معنا تحبذ مكانك يا أخي إن الجميع مسافرون من الجميع من الجميع أيها الأحبة الكرام ينفقوا في العالم العربي سنويا 300 مليار على الإعلانات ينفقوا 500 مليار على التبغ والتدخين بينما لا ينفقوا ولا 200 مليون على شراء الكتب وهذه طعمة يقولون أنه سنويا ينتج في العالم العربي 6500 كتاب جديد بينما في أمريكا اللاتينية هو البحر الكاريبي 42 كتاب في أمريكا الشمالية 102 كتاب طبعا كلما صار فيه تشجيع للكراءة زادت الكتب كلما صار فيه شراء للكتب تشجع المؤلف وأن يؤلف كتاب ثاني وثالث ورابع لكن لما يؤلف الكتاب الأول ويأخذ منه وقتا طويلا ثم بعد ذلك لا يبعث للكتاب إلى ألفين ولا ثلاثة أعلاف هنا لا يتشجع إلى أن يؤلف كتابا ثاني كيف نستطيع أن نزرع حب القراءة في الناس أنا أوجه الكلام إلينا وإلى إخوتي وأخواتي ممن يشاهدون أنا لا أعني فقط أن يقرأ كتابا حتى يا أخي دخل الإنترنت فالآن في السابق كان الإنسان يحتاج إلى أن يشتري الكتب وأن يحفظها في بيته اليوم تستطيع أن تملك فيدي او ربما ذاش رفلاش ميموري يكون فيها ما لا يكل عن مليون صفحة أو أكثر من ذلك ويستطيع أن يقرأ فيها ما يشاء وأن يستفيد من ما يشاء لكن المهم أن يكون عنده همة. لأجل أن يفعل مثل ذلك ألا تكون المسألة عنده فقط مجرد والله أني أنا أقرأ وأقرأ شيء في الإنترنت لا بد أن تكون قراءة موجهة تعالوا ننظر كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام حريصا على أن يجعل أصحابه يقرؤون زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه كان من أبرز الصحابة في القدرة على القراءة هو الكتابة فلما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبحث عن صحابيين يتعلم له لغة اليهود السريانية اختارها الصحابي ما اختاره لقوة جسده ولا اختاره لكثرة ماله اختاره لأن عنده قدرة على القراءة والكتابه يعرف يقرأ وبالتالي قال اذهب أن تبتعس إلى اليهود لأفجر أن <تصفيق> وفعلا ذهب إلى هناك إلى أولئك القوم وتعلم لغته ثم عاد إلى النبي عليه الصلاة والسلام فار يقرأ للنبي عليه الصلاة والسلام الصحابة الباقون أيضا كانوا يحرصون على مثل ذلك ويحرصون على أن يعلموا أولادهم أن يغرسوا في أولادهم منذ الصغر أنه يحب القراءة وأنه يحب الاستفادة لذلك إذا قرأت في سير السلف تجد أعاجب يعني مثلا ابن الجوزي رحمه الله أبو الفرج ألف عدد من المصنفات يقول عن نفسه ولقد قرأت في فترة الطلب عشرين مجلد طبعا بالمناسبة حتى ينصدق 20 ألف مجلد عندهم المجلد ليس مثل مجلدات عندنا أبو 500 صفحة هم كانوا يسمون العشرين صفحة مجلد ها لأن الأوراق عندهم كانت مثيلة وكان أيضا نوعية الورق لو جمعت ورقا كثيرا وخيطتها مع بعض ما يتحمل يتقفع فكانوا يجمعون مثلا أوراق عشرين ورقة ويخيطونها مع بعض ويضعون لماذا سمية مجلدات؟ لماذا سمي مجلد لأن يحتوي على صفحات ونص لا كانوا يضعونه جلده جلد. من يمين ويسار جلد جلد غنم ولا كذا او ابل فيضعون جلدا من هنا وجلدا من هنا ويخيطونه آه. فسمى مجلد زي آه. ما اخذها من الجلد. الجلد عاد اطلق الى اليوم الان نسمه مجلد مع ان اليوم من ورق لكن مقصود انه قرى 1000 من هذه يعني قرأ مثلا ما لا يقل عن عن 20000 ورقه نعم. مثلا وكانت قراءته يعني سريعه وايضا بالمناسبه كان خطهم كبيرا ليس مثلنا إيه. يعني أنا حتى ايضا إذا قلتم فعدل حتى ما يكون الإخوة معقول الشيخ 20 ألف مجلد أقول صحي 20 ألف مجلد كثيرة جدا لكن إذا نظرت في خطهم الكبير كانوا يغمسونها في الحبر ثم يكتبون فكان الخط كبيرا فربما كانت الورقة ليس فيها إلا عشرة أسطر سطر ما في إلا ست أو كلمات ليس مثلنا اليوم الورقة فيها ما لا يقل عن ربما مئة كلمة او, أو قريبة من ذلك سحنون وهو من أئمة الماركية قالوا اشترى كتابا جديدا فأخذ يقرأ في الكتاب وينظر فيه فقالت له جاريته يا شيخ عشاءك قال نعم اني آتن وجعل يقرأ برد العشاء قالت عشائك قال نعم اني آتن وجعل يقرأ يقول انفجاءت اليه وجعلت تلقيمه وهو يأكل ويقرأ حتى ادنتها من المجلدات وراحت قال لها انشغلنا عنك يا أم أفنان هاتي عشاءك أشغلت القراية قالت له قد أكلته قالت نعم قد أكلته والله قال والله ما شعرت بذلك لشدة الانشغال يقول ما شعرت بذلك الإمام مسلم قالوا كان سبب وفاته أنه كان يشتغل بقراءة كتاب وأهدي إيريه ذلك اليوم نوع من السمر قال فجعل يأكل من التمر ويقرأ ويأكل من التمر ويقرأ قال فثني الإناء اللي فيه التمر وكان تمر كثيرا قال فآذاه في بطنه فتوفي في الصباح الجاحب كثمة فقطت عليه شوف سبحان الله العلاقة بالكتب ناس يموتون بالتخمة وناس يموتون بالتفحيط وناس يموتون بربما بالمخجرات وناس يموتون أن كتبه تقع عليه فيموت بسببها <تحكّر> تختلف الهمم, <سحقه تحكّر> الهمم <تختلف. تحكّر> ابن قيم رحمه الله يقول أعرف من أصابته الحمى فكان يغمى عليه فإذا أفاق تلمس كتابا بجانبه وقرأ أكبر القراءة قال ثم إذا اشتلتت إلى الحمى وضعت فإذا خفت عنه الحمى قرأة في هذا الكتاب ويقول حسن اللؤلوي يقول لي أربعون سنة ما استيقظت وننمت إلا وكتاب على صدره يمسك الكتاب ينقرا فيه حتى يغربه النوم ويقع الكتاب على صدره فاذا استيقظ فاذا الكتاب على صدره ويرفعه عنه ان نحن الآن عكس ذلك الان أكثر. اذا اجينا نقرا جت الحمه احتاج الى بكره وغلب النوم الكتاب صار معشوق وحش حلو الواحد اذا صار شيء عاشقه فدائم يهتم فيه ولا يوري يعني يكون متعلقا بتعلقا شديدا فذلك المزني رحمه الله قال قرأ كتاب الرساله للشافعي أكثر من 500 مره ما كان عندهم يا أخي يعني سعلا جلد صادق على القراءة وعلى الاستفاده وبالتالي تستطيع اليوم أنك تقول مثلا ابن جريغ الطبري ابن جريغ الطبري يا جماعة توفي عام 330 للهجرة مم. نحن اليوم 431 ياتوفي بالضبط قبل 1100 سنة صحوا لنا غلطان ومع ذلك إلى اليوم نقرأ كتاب من جريد الطبري في التفسير ونقرأ كتابه في التاريخ وألفت فيه مرساء الماجسير ودكسرات النظرات اللغوية في تفسير الطبري النظرات البلاغية في تفسير الطبري جهود الطبري في التفسير أسلوب الطبري تحقيق ودراسة أسانيد الطبري مجلدات وتناقش دكتورات والرجل قد ألف لكن له قصه في تاليفه عجيبه في طريقه تاليف التفسير والتاريخ اذكرها لكم ولكم أيها الافاضل بعد هذا الفاصل القصير فابقوا معنا ان الجميع مسافرون ان الجميع مسافرون ان الجميع مسافرون تحديد مكانك يا أخي إن الجميع متافرون إن الجميع أيها الحبه الكرام فعلا أمة اقرأ لا بد أن تكون هي أمة اقرأ فعلا يعني تعويض ابنائنا على الكراءة تعويض أنفسنا أيضا على الكراءة التخطيط في سبيل الكراءة الواحد يكون عنده نوع من التخطيط حتى يترى ابن جريد الطبري قال لطلابه أتنشطون في كتابة التاريخ قالوا في كم قال في ثلاثين ألف ورقة. قالوا هذا مما تفنى الأعمار دون إتمامه ونحن احترق قصة طويلة حتى ننتهي منه قال فاختصره لهم في نحو سبعة آلاف ورقة زين؟ وكتبوه تعالي نقلهم التاريخ من عهد آدم عليه السلام إلى عهده هو ثلاثمئة ثم لما انتهوا من, من التاريخ انتهوا وكتبوه ونسخوه وصار عدة كتب قال لهم عدة نسخ قال لهم أتنشطون في كتابة التسير قالوا له في كم قال في ثلاثين الفرقة قال هذا مما تثنى الأعمار دون إتمامه بالموت ونحن ما منتهنا فقال سبحان الله ما تتلهمهم تتلهمه قال ثم اختصره لهم بنحو مما اختصر التاريخ يعني بنحو سبعة ألاف ورقة إلى اليوم الرجل خطط وكتب وألف وبناء على قراءات واسعة وبالتالي استطاع عن كل تأثير إلى يومنا هذا هذا التأثير موجود ويستفيد منه طلابه الذين بين يديه بل يستفيد منه الناس إلى يومنا هذا هذه القراءة التي كانوا يقرؤونها بلا شك أنها تنمي معارفهم وتعطيهم قدرات متعددة على التعامل مع الحياة لذلك أنا أقول يعني من الأشياء المهمة للإنسان عندما يريد أن يتخذ أي قرار في الحياة أن يقرأ في هذا قبل يعني مثلا واحد يتزوج الأصل أن يقرأ أشياء تتعلق بأم الزوج ليس كذلك يعني بالضبط. بالضبط. بالضبط. كيف أتعامل مع زوجتي بالضبط. كيف أحتوي المشاكل الزوجية كيف التعامل كيف الأحكام الشرعية المتعلقة على الأمور بيني وبين زوجتي يخي في ناس يقع في مسائل في الطلاق ثم يخي يقول والله يا شيخ ما كنت أدري إنها تطلق لما أمزحنا وياه يقول يلا روح أنت طالق ها فنقول لا لا الطلاق وقع الطلاق يقع او أو مازحا قال والله يتوني أدري طيب يخي ليش ما قرأ قبل ما, قبل ما تتزوج واحد رزق بأولاد أو عنده ولد قريب من فترة المراهقة تعدى عمره أحد عشر سنة مع الولد يتقدم في السن الأصل ما دام الولد بهذا الحال اقرأ مباشرة فيما يتعلق بفيتية التعامل معه كيف أستطيع أني أحكم ولدي كيف أستطيع أني أتعامل مع مشاكل لا بد يا جماعة أنه يقرأ في مثل هذا إنسان سيفتح تجارة معينة اقرأ الأحكام الشرعية والتجارية وغيرها متعلقة بها شرط وطلوبة اي نعم يا اخي سيارة اذا اشتريت سيارة ومعها الكثالوج اقرأ يا اخي الكثالوج ماذا افعل اذا ارتفعت الحرارة كم السرعة الفلانية اللي اشغل عندها المكيف اللي اطفع عندها المكيف المشكلة عند كثير من الناس انهم لا يقرؤون يزد على ذلك انهم لا يحرصون حتى على استعمال الكتاب الناطق ماذا نعني بالكتاب الناطق اللي هو الكتاب الجديد اللي هي. كتاب يتكلم لا تظهر في الصفحة وفي <تصفيق> الصفحة العنية ويبدأ المسجل أو المسجل بالصوت هو, أصلاً هو صنع أساسا للكثيفين البسط بحيث أنك مثلا تضغط زر معين يقرأ لك من بداية المسلد الخامس مم. مثلا التفسير بن كثير أو التفسير الطبري أو الكتاب معين بحيث أن الإنسان ممكن حتى وهو السيارة في واحد يقرأ لك كتاب يرسل إذا كان الإنسان ما يريد أنه يقرأ لكن أنا أقول إن القراءة المباشرة أوفروا عليك من ناحية الوقت وأقلوا عليك أيضا من ناحية الجهد وأثبت أيضا في الذهن لأنك تبدأ تتصور في, في نفسك وفي عقلك يبدأ صورة الكتاب تم في ذهنك عندما تريد أنك تقرأ كثير يتحججون بعدم توفر وقت عندهم مم. ما عندي وقت أقرأ متأقرأ. انا مشهول بعد طول مشهول, مشهول والله هو في الحقيقة احمد الناس عندهم وقت لكنهم يعني يدعون ذلك أنه لا وقت عنده لو تبحث في وقته وجدت عنده وقت يجلس عند التلفزيون ساعتين يوميا عنده وقت يجلس على النسط ربما ساعة أو أكثر عنده وقت إنه يعني ربما يطلع يفسح ما ستستطيع تفرغ لك يوميا ولا نصف ساعة ستستطيع أنك تقرأ فيها أو ساعة يستطيع أنه يجد وقتا يا أخي حتى لو قلل من فتراتي نومه استيضر مبكرا سيجل أنه يقرأ لكن لابد أن يكون في وقت يومي لابد يا أخي من تدريب أولادنا على ذلك يعني انا أدعو حقيقة الآن إخوتي وأخواتي إلى أن يدربوا أولادهم يعني بمعنى أن يقول لولده مثلا يا ابني شوف هذا الكتاب إذا انتهيت منه وسألتك انا فيه أعطيك مثلا مكافأة أعطيك مال معين حوافز معين بحيث أن الولد ينطلق ليجل أنه يتعلم ويصبح يعني قارئة متميزا كيف يستطيع الإنسان أنه يقرأ يعني ما هي الأساليب المناسبة لأجل أني أقرأ وأستفيد من ما أقرأ سأعطيكم عدد من النقاط أول شيء لا تنشغل بشيء أثناء التراعة يعني واحد ينشغل التلفزيون ومثلا والتلفزيون في أي شيء قاعد يستمع إليه وينظر إليه وفاتح كتاب ما جعل الله لرجل من قلبين في شوفك لا يمكن أنك يكل في عقلين فعقل تستمع بين التلفزيون وتتابع وعقل تقرأ بأس لعب على نفسك في الطريقة هذه ما في إلا هذا وإلا هذا بحيث أنك يا أما أنك تقرأ الكتاب الذي بين يديك أو تستمع إلى التلفاز إذا لم تفعل ذلك فعلت السابق لا تنشغل بشيء وأنت تقرأ ضع عقلك فيما أنت فيه من قراءتك لذلك سحنون رحمه الله كان يقرأ والجارية أكله الطعام وهو ما يدري عنها لأن عقل كله مع كتابه هو عزل أحسنت عزل ما بين هذا وهذا ما عندي استعداد أني أنشغل أمر آخر ما دام أن الكتاب, الكتاب بيني فيه طيب أبا برحمة ما توقع في الزمن في, في الزمن اللي كان يقرون فيه بانسجام إنه هذا شيء جديد عليهم زي مثلا الآن عندنا أشياء جديدة تلاقينا في ننسجم فيها يعني أول ما دخل أنترنك كثمات عمر شاكل كثير ناس يقعدون بالساعة آه. درجة أنه يعني أكله وشربه خلاص يقلي يمكن مم. في ذلك الزمن النفس اللي صاير الآن لا مش طهي أحمد لأن القراءة كانت والكتب كانت قديمة عندهم من زمان لكنهم كانوا يعرفون أهمية القراءة وإلا الكتب من قديمه موجودة يعني من قبل عهد النبي صلى الله عليه وسلم والناس يكتبون لذلك لما جاء أسرى بدر قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يعرف يقرأ ويكتب فل يعلم عشرة من الصحابة معنى من, من أولاد الصحابة معنى أنه كان عندهم أصلا قراءة وكتابة الروم كان النبي عليه وسلم يكتب إليهم وهم يكتبون إليه كان الأطباء في الروم قد ألفوا كتبا أيضا العرب كانوا يكتبون الأشعار المعلقات السبع وعلقوها على الكعبة إذا كان عندهم يا أخي شيء من هذا كانوا يستطيعون أن يعني أن يفهموه وأن يتعاملوا معهم تعاملا حسنا عين عفو في هم المشايخة والعلماء في حاضر وقت الحاضر ووقف اللي قاموا في هم يقولون أغلب العلماء كفوا ومكفت القرهة أحسنت يعني هو في عيني أنا, انا ما أذكر أحد عموما عمية بسبب كثرة الكراءة لكن, لكن ربما يعني أن بعضهم قد يصاب بهذا وين كنت أنا لا أذكر أحد لنفر ماذا لا لك. والله من أهمية الكراءة طيب إحنا الوقت الذي معنا المشكلة أنه انضغط وبإذن الله تعالى عندنا جزء آخر سنتكلم عن أنواع الكراءة وكيف مم. كان السلف حريصين على الكراءة والاستفادة كيف كانت أوقاتهم تمضي فعلا حقيقية في القراءة وماذا أقرأ وكيف أدرب أولادي أيضا عليها وكيف أن بعضهم مات وهو يقرأ ما أصابه العمو هو يقرأ, لا ويقرأ حلها يقرأ حلها هذا إن شاء الله في الثاني من أمة أقرأ معني ولحب هذا المقطع اختاره لكم الشباب أيضا كما جرت العادة نحن في آخر كل حلقة لنا مقطع من المقاطع المتشرة في الإيميلات والإنترنت والجوالات نحاول أن يعني نبثه حتى يعني نتكلم عنه صوابا أو خطأا نخرج إلى هذا المقطع اعلام الجديد ثم نعود إليكم بإذن الله تحفظ مكانك يا أخي إن الجميع المسافرون إن الجميع هذه كرة القادمة وبعدين, وبعدين يعني ما هي نهاية مشوار لكن شو شغل أنا ملقى إجابي سوف نقرق حقا دعين أغيرك مبركة جزعين مقصر, مقصر وقال لنا ثلاثة مبركة لهم ليش ليش دو بسا عمان العبريان ما بيدوا فاهم ما بيدوا جوم قل مراه وقدام جابوا على لنا قو خاص خاص مالش مالش لا يا بطان الغمين لا جهال الله والبس ورائت الثالث الحديد لا يطرعك بطان الغمين عمرك وآتك بالتقاط وآتك بالتقاط إن الحياة لرحلة والكل فيها عابرون تحجد مكانك يا أخي إن الجميع الله مسافرون الله اللهم استعان حقيقة الهمم مثل ما قال ابن حزم رحمه الله يقول من الناس من هممته تراقب السحاب ومنهم من هممته في اكله وشربه يعني تربيه شبابنا حقيقه على الحرف على الاستفاده من اوقاتهم وعلى حفظ القرآن وعلى الهمه العاليه افضل يا اخي من تعليقهم على يعني على كره هؤلاء نحو الكره اللعب بالكره ليس محرما لكن أن يكون هم الشاب شيء ينفع في دنياه وفي اخرته بعدين يا أخي بكاء الأبي مؤثر جدا لأني شوفك أننا حدنا ميت وهو يرى ولده قد حفظ القرآن والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أن الذي يحفظ القرآن <تصفيق> يلبث والداه يوم القيامة الثانية <تصفيق> من ذهب اللؤلؤة منهما خير من كذا وكلا وذكروا أيضا أن حفظ القرآن يشفع يوم القيامة <تصفيق> <تصفيق> لأهله فبلا شك أن الشرف أن الأبي يربط ولده في حلقة تحفظ قرآنه ويحط الولد ذلك احسن من ان يعني يرتبط الولد بغيره نعم خاصه ان يفيد حتى في تربيته يقال لحافظ القران اقرا وارتق ورتق ممكن كنت, كنت الجميع ان منزلتك عند الله تتقرا وكذلك من من اعظم ما يجعل ولد بار بابه حفظ القران اي في هو اكثر هو قد يشجع الفريق نشوف كنا ابوه وامه شوف فين في من قلب يا <تصفيق> اخواني هو ترى المشكله لما يصير خلاص تملكك هذا الهم حتى اصبح هو الهم اللي عليك الان في <تصفيق> ناس يبكي لما يضيع هدف <تصفيق> هذا شيء ثاني يعني اسال الله العافيه هي المساله هيمه بذلك نحن نربي اولادنا حقيقه على ان تكون الهمه عاليه وان لا نسمح لهم بالانشغال بامور تافهه اسال الله يديكم خير وجهه ان شاء الله ما يضر ايوها لحبه اسال الله لا يحرمكم عظيم الاجر وجزاكم الثواب لنا حلقه اخرى باذن الله تعالى تكمله في هذه الحلقه الى ذلك وحين استودعكم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مسافرون ومسافرون على هدانا سامرون مستمسكون بديننا في فضل